حوار الخلود من بين احضار أرسل من قلبي أرسل من قلب الكبير شوقي لكم شوقي لكم شوقي لكم كشغ الزهور لقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير ورأيت ما يشفي الضمير وحمدت ربي عندما لامست أكواب الحرير حارير لقد وجدت سعاده ورئيتم ما يشفي الصميم ورئيتم ما يشفي الصميم وحمدت ربي عندما لمست أثواب الحرير كنت في كنت قبل وأريد القدير سقط في دياره صالح تجاوب قبل البكور وأولى دمعه يالك رحمن القدير كذي رحمن القدير قد كنت أتلو مصحفا وأجود بالمال الكثير قد كنت أتبع الهدى ونبينا الهادي البشير قد كنت أتلو مصحفا وأجود بالمال الكثير قد كنت أتلو قيت يا أبت الذنوب والإثم والجرم الخطير. قيت يا الذنوب يا أبت الذنوب والإثم والجرم الخطير. قد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير ورأيت ما يشفي الضمير وحمدت ربي عندما لمست أثواب الحرير لمست أثواب الحريب ورأيت ما يشفي الطبيب ورأيت ما يشفي الطبيب وحمدت ربي عندما لمست أثواب الحريب أ أت وبل شعلت همي كيف للجنات يا أمي أطير فرحلتها وجدت لطاعة نكت في الفلد لُسُهُ وَحْبَانِي رَبِّي بِالخُلُودِ وَالفَوْزِ وَالخَيْرِ والفوز والخير الوفي والفوز والخير الوفي فلقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفى الضمير ورأيت ما يشفى الضمير وحمدت ربي عندما لمست أذواب الحرير لمست أذواب الحرير كنت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير يشفي الصمير. قمت ربي عندما لامست أثواب الحريب